كان يفوق حبك احساس شرائمي ننسى يرضى بهواك القاسي مهما حبك كان يفوق حبك احساس شرائمي ننسى يرضى بهواك القاسي كنا سوا الاثنين منسلكك مين حبيبي اناك فين ومهما حبك كان في حبك فاكرني هترجاك على طول بتتغير ولا فاكرني ملاك عمري ما هتأثر فاكرني هترجاك على طول بتتغير ولا فاكرني ملاك عمري ما هتأثر كنت اللي بديت الجبال والبالي كان عذرا كنت اللي طعنت الوفا وزنا في صدر الألم انت اللي بديت الجفاء والبدي كان عظلم وانت اللي طعمت الوفا وزرعت في صدر الألم آه آه آه آه آه, آه الألم كنا سوالتني من أسأل بكمي حبيبي انت في وفي الحنانة في ما كنا سوالتني And we're in it And when the love زي ما وعدتك ما يوم ما عرفتك ولا حب انت تستاهل نسيتك زي ما وعدتك وعمره ما حنتقابل انت, انت اللي بديت Ah ah ah ah حبك ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah حبك ah ah ah ah فيرضى بهواك القاسي كنا سوا لك مين منال سلمك مين حبيبي انت في وفي حنانك فين ما كنا سوا لك مين منال سلمك مين حبيبي انت في وفي حنانك فين ومع ان حبك كان في حبك Iحساسي